بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم بسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة في فن التعامل مع الناس هو زي يبقى فيه بسمة أمل وإحنا بنرمي حجارة على الناس يعني يا بنرمي حجارة أنا ما برميش حجارة على أحد لأ ساعة الكلام بيبقى أشد من الدبش ساعة الكلام بيبقى طوم بيونجع بيعور بس مش بيعور الدماغة ويجيب دم بيعور القلوب وي جدا من القلوب ازاي فن انك توجه الناس لو عندك حاجه عايز تقولها بطريقه محترمه بطريقه فيها ذوق بطريقه ما فيهاش خدش للقلوب ولا ولا احداث جروح في النفوس كان صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما ييجي يوجه الناس يقول ما باله أقوام يفعلون كذا وكذا ليه في ناس بتعمل الغلطة الفلانية عمره ما يقول يا فلان انت ليه بتعمل الغلطة الفلانية أنا بحكي الحكاية دي لأننا حصلت معايا انا شخصيا تجربة انا كنت رايح أدي مخضرة والمخاضرة دي كان في يعني لمجموعة من الناس عمال بيشتغلوا في شركة وعمال بسطاء وناس طيبين لكن الحقيقة وأنا داخل قدي المخاضرة لقيت أن اللي طالب مني قدي المخاضرة بيقول لي عنوان المخاضرة الأمانة فقلت له يعني في حاجة معينة قال لي آه عشان هم عندهم أخطاء عدم الأمانة فأنا عايز أديهم على دمخهم علشان يتعلموا الأمانة فقلت له بس سنت كده جامع العمال وعايزني أطلع أقول لهم الأمانة قال لي هو, هو الأمانة دي مش خلق قلت آه طبعا خلق قال لي مش النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالأمانة قلت له آه طبعا قال لي خلاص كلمهم في الأمانة قلت لهم بالشكل المباشر ده كأني بقول لهم أنتو مش أمانة فإحنا عايزين نعملها بطريقة صحيحة تراعي مشاعر انا عايزهم يتكلموا في الأمانة فالحقيقة السهل إيه؟ قال الله وقال رسول في أحاديث واضحة جدا في الأمانة تقعد تقول لهم الأمانة الأمانة الأمانة وهم وشهم حيحمر ويعرفوا أن أنا جاي أقول لهم إن أنتم مش أمانة وإن أنتم في حقيقة عادت أفكر وعدت أبتكر <تصفيق> أعملها إزاي عملها إزاي عملها إزاي, إزاي؟ فقمت داخل المحاضرة وربنا فتح علي بفكرة أنا باهديكم الفكرة دي عشان نشوف إزاي كلنا نتعامل مع الناس بالطريقة دي. قلت صبورة وممكن ألم في مستج أكتب بيه على الصبورة قاعد الناس وقاعد العمال والناس كي أزحمة وقمت قايل يلا يا جماعة نعمل مين يقول لي إيه كل الأخلاق الأساسية اللي بنحتاجها في شغلنا ومصانعنا وأعمالنا وبدأوا بقا يرسوا يقولوا بقا قالوا حوالي مثلا 30 خلق الصدق والأمانة والإتقام والرحمة والمشعاء وكتبوا كتبوا كتبوا كتبوا وبعدين قلت لهم تيجي نعمل مزاد يعني مزاد، دي كده المزاد، لو ما فيش في جيبك غير 100 جنيه بصوا الفكره اللذيذه دي، ما فيش في جيبك غير 100 جنيه مش هتعرف تشتري بيها غير خلقه واحد بس مين يعمل مزات ايه اكتر خلق محتاجينه في الشغل وبدأ بقى كل واحد يختار خمسة وبعدين نصفي والناس تكتب في ورق وايه اكتر اخلاق طب انا مقدرش اختار من الخمسة وعشرين ولا التنفين خلق غير تلاتة بس من الخمسة وبعدين نفضل نقول اه اه, آه لغاية ما في الاخر رسي الجميع ان الخلق اللي احنا محتاجينه هو الامانة وبدأت اتكلم في خلق الامانة وقولهم بناء على اختياركم بناء على اللي انتو اخترتوه انا هتكلم معاكم النهاردة في خلق الامانة وبدأت اقول الايات والاحديث وبدأوا يتفعلوا وبدأ البعض يدمع لانه هم اللي اختاروا لاني ما حسستهمش ان انا زنقهم في كورنر وعما نخبط فيهم ويرمي عليهم طولت انما ووجعهم انما لما هم اختاروا نزلت كلمات القرآن على قلبهم هزتهم من جوا ونزلت احديث النبي عن الامانة هزتهم أنا بحكي الحكاية دي علشان لو عرفنا نلمس قلوب أولادنا وشبابنا وبناتنا والناس اللي بيشتغلوا معانا وموظفنا بطريقة فيها تقدير ما فيهاش وجع لو رسمنا واحنا بنوجههم على وجههم بسمة أمل ساعتها تكون الموعظة وساعتها يكون النصح قوي جدا ومؤثر جدا ومفيد جدا شكرا والسلام عليكم